لآن آل القرآن أ موسوعه ذ ب من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي يا أيها م ا ل ذ ي ن آمنوا ا س ت ج ي ب و ا للعلوم ه ل ر س ل إذا ا د ع ك ل م ا يحييكم و ا ع ل م و ا أن ا ل ل يحول ه بين ا ل م ر ء وقلبه وأنه ل إ ي ه تحشرون واتقوا ف ت ن ة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خ ا ص ة واعلموا أ ن الله شديد العقاب واذكروا إ ذ أ ن ت م قليل مستضعفون في ا ل أ ر ض تخافون تخافون ا يتخطفكم الناس فاواكم و أ ي د ك م بنصره و أ ي د ك م بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم و أ ن ت م تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين آ م ن و ا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا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 واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره ة اسم الله الرحمن ي الرحيم ه و م الجزء ك الثاني ل ه مُعَذِّبَهُمْ وهم يستغفرون. وما لهم أ لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أ و ل ي اولياءه ء إن أ إ ل ا المتقون ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إ ل ا م ك ا ء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إ ن الذين كفروا ينفقون أ م و ا ل ه م ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم ح س ر ة فسينفقونها ثم تكون عليهم ح س ر ة ثم يغلبون والذين كفروا إ ل ى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أ و ل ئ ك هم الخاسرون قل للذين كفروا إ ن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف و إ ن يعودوا فقد مضت سنه الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله وان انتهوا فان الله بما يعملون بصير وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى, نعم المولى ونعم النصير